fa axzethemu cayhut mshriqin, fajalna aliyha safilha ve amtorna alayhim hijarat min sijil. innafi zalk la ayatil إنها لبسبيل نقين إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وَإِنَّهُم لَبِإِمَامٍ نُّبِيٍّ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ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 كما أنزلنا على المقتسمين <تصفيق>